أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ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 يرون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 كان كبر عليكم مقامي وتذكيري, وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون فَإِنْ تWَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ قِلَائَفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين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 هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 فلما أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به الزحر إِنَّ الله سيبطله إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت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 يؤمنون فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمَنُوا كشفنا عنهم عذاب الْخِزْيِ في الْحَيَاةِ الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لَآمَنَ من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر